بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فماذا تفيد كلمة لعل في قوله سبحانه وتعالى لعلكم تهتدون نعم تفيد التعليل أحسن والمعنى يبين الله لكم آياته لأجل أن تهتدوا أحسنت طيب فما هو معنى الاهتداء ما هو معنى الاهتداء وما هي الهداية عندك الاهتداء هو طلب الهداية ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى أحسن وأيضا في الآية الكريمة والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم والاهتداء على قسمين الاهتداء على قسمين اهتداء علمي وهو هداية الدلالة والإرشاد واهتداء عملي وهو هداية التوفيق والإلهام ذكر الله عز وجل نعمتين عظيمتين امتن بهم بهما على الناس فما هما عندك نعمة التأليف بين القلوب ونعمة ونعمة الإسلام نعمة الإسلام. من يذكر بعض الحروب التي دامت سنوات في الجاهلية قبل الإسلام؟ عندك يوم بعاث هو يوم من أيام الحرب التي دارت بين. الأوس والخزرج وقد استمرت سنين طويلة نعم وأيضا حرب الفجار حرب الفجار من المفاجر لأنهم فجروا في ذلك الوقت وفي الشهر الحرام وكانت بين من ومن بين كنانة وبني قيس وغيلان واستمرت كم كم استمرت عشر سنين وهناك حرب أخرى اجلس ما هي ما كنت حاضرا عندك عبد الرؤوف نعم حرب داحس والغبراء وهذه بسبب فرسين طيب كم دامت هذه الحرب أربعين عاما وحرب أخرى حرب البسوس كم دامت أربعين إلى ستين عاما أحسنتم فلما جاء الله بالاسلام او بمحمد عليه الصلاه والسلام اتلفت القلوب واجتمعت فخاطب الله عز وجل الناس واختلف في من نزلت هذه الايه اختلف في من نزلت هذه الايه وليس هناك سبب نزول صحيح يرجع او يعول عليه ويرجع اليه وقد ذكر أن من أسباب نزول هذه الآية أن رجلين أحدهما من الأوس والآخر من الخزرق تسابا فدعا كل واحد منهما قبيلته فثار الحيان وضربوا بأيديهم على السيوف وكاد أن يكون بينهم كتالا فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خرج عليهم فأنزل الله هذه الآية وهذا الإسناد فيه منقطع الإسناد فيه منقطع وجاء في بعض الطرق مرسل بل ومعظم وورد أيضا سبب آخر وهو أنها نزلت في الأوس والخزرج لكن بطريقة أخرى أن رجلا من اليهود اصطحب رجلا آخر من الناس فوضعه بين الأوس والخزرج فقال له إذا بلغت ذلك المكان فاذكر يوم بعاث لأنه رأى حالة الأوس والخزرج قد تحسنت وصاروا لحمة واحدة وجسدا واحدة فوضع ذلك فإذا به يذكر يوم بعاث اليوم الشديد الذي مر على أولئك الناس فلما ذكرت تلك الأيام بينهم وكل منهم أخذ يذكر شيئا قاموا إلى سيوفهم وكادت الحرب أن تندلع بينهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فنزلت هذه الآية وهذا أيضا فيه انقطاع هذا الاسناد لهذا السبب فيه انقطاع وابن إسحاق لم يصرح فيه باسم شيخه وذكر أيضاً من المرسلات أن ذلك نزل فيهم حين ثاروا في قصة الإفك ثاروا في قصة الإفك فأنزل الله هذه الآية والصحيح أن الآية عامة لجميع من رزقه الله عز وجل الإسلام في ذلك الوقت خصوصا وفي غيره عموماً لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وقد مر معنا في الآية التمثيلين التمثيل الأول أو التشبيهين, التشبيهين التشبيه الأول من يذكره في قوله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا شبه الإسلام بحبل ممدود والآخذ به آخذ بالنجاة بما ينجو به بما يعتصم به في تلك الطرق البعيدة والمظلمة والهوات السحيقة ينجو به فمثل ذلك بشخص نازل ومعه حبل ينزل إلى بئر ينزل إلى بئر شتانا بين من ينزل بدون حبل ومن ينزل بحبل شتان ما بينهما الذي ينزل بالحبل قد أخذ بسبب من أسباب النجاة والذي لا ينزل بحبل عرض نفسه للخطر والهلاك أما التشبيه الثاني ففي قوله سبحانه وتعالى وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها وهذا تصوير من حيث أن ذلك الشخص الذي كان على الكفر أوشك على الهلاك المحقق لم يحل بينه وبين الهلاك والسقوط والدمار إلا الموت لكن الله عز وجل أخذه وأنقذه أخذ هو أن قال أما لطائف هذا المثل وأسراره فنذكر شيئا منها من أسرار هذا المثل أن الله سبحانه وتعالى قال في المثل واعتصم ولم يقل تمسكوا لم يقل تمسكوا مع أن الاعتصام هو التمسك لكن لماذا استخدم هذا اللفظ واعتصموا قال أهل العلم لسببين أو لحكمتين الحكمة الأولى لأن في اللفظ حرفين يدلان على الشدة والمنع وهما العين والصاد يدلان على الشدة والمنع، وإذا كانت الكلمة فاؤها كانت الكلمة فاؤها وعينها أو فاؤها وعينها عينا وصادا دلا على هاتين الصفتين الشدة والمنع، إذن واعتصم هذا معنى شدة التمسك تمنعوا تمسكوا بشدة تحصنوا بحصن وثيق وحصين وذلك بالإسلام فأشار إلى هذا بلفظة واعتصم أما الحكمة الثانية ففي كلمة واعتصم إشارة إلى العصمة فالأمة لا تجتمع على ضلالة أبدا لا تجتمع الأمة على ضلالة أبدا وعند أن قال واعتصم إشارة إلى العصمة أنها لن تقع في الضلال بإجماع يعني لن تجتمع الأمة على الضلال هاتان حكمتان في قول واعتصموا إذن من يذكر هاتين الحكمتين؟ لماذا قيل واعتصموا؟ نعم أحسنت أن في اللفظ هذا حرفين يدلان على الشدة والمنع، أن يوحي بشدة التمسك وقوة ذلك والتمنع من الهلكة ومن العدو وغير ذلك الثاني نعم إشارة إلى العصمة لأن من أخذ بهذا الدين فقد صار في عصمه ولن تجتمع الأمة على ضلالة أبدا من أسرار هذا المثل أيضا التعبير بحبل الله أن الله سبحانه وتعالى قال واعتصموا بحبل الله ولم يصرح فيقول بدينه بدين الله أو بكتاب الله وإنما صرح بلفظة حبل لماذا؟ لأسباب وحكم منها ليوحي أنه لابد من الأخذ به ليوحي أنه لابد من الأخذ به وأن من ترك الأخذ به فليس له عذر يقول هذا الحبل ممدود إليكم لا تقولوا هلكنا يا رب وما في سبيل من سبل النجاة السبيل موجود الحبل ممدود فهنا ذكرهم بأنه لا بد أن يأخذوا به فمن أراد أن ينجو يمسك بهذا الحبل يأخذ بهذا الحبل لينجو الأمر الثاني لأن في لفظ الحبل ما يدل على الأمان ما يدل على الأمان ولذلك يطلق في لغة العرب على الأمان حبل الأمان يسمى حبلا فهنا يشير الله عز وجل إلى ما فيه الأمان يعني إن أخذتم بالدين واعتصمتم ولم تتفرقوا ستظلون آمنين آمنين إن تركتم هذا الحبل ولم تأخذوا به ستظلون خائفين هذا معنى دقيق من أسرار هذا المثل أيضا أن الله سبحانه وتعالى قال ولا تفرقوا ولم يقل ولا تختلفوا قال أهل العلم لأسباب أولا لأن لفظ الاختلاف منهما ليس بمذموم فإن الله عز وجل يقول واختلاف الليل والنهار ثانياً لأن للفرقة اتصالا التفرق له اتصال بمعنى الفرق وهو الخوف أي إذا تفرقتم خفتم حدث الخوف حصل الخوف فالتفرقة تجلب الخوف ولا تجلب الأمان أيضا لأن في هذا اللفظ معنى آخر من المعاني وهو المباعدة المباعدة وهذا المعنى يوجد ما لا يوجد في كلمة الاختلاف يختلف وهو قريب منه لكن يتفرق يبتعد عنه قلبا وقالبا وهذا أيضا معنى دقيق من أسرار هذا المثل وبه نختم أن الله سبحانه وتعالى قال وألّف بين قلوبكم ولم يقل بينكم وألّف بين قلوبكم ولم يقل بينكم لأن الائتلاف إنما يكون في القلوب فلو قال بينكم لحصل ماذا أنه ما عول على القلب القلب ليس بكبير شأن في هذا الموطن لكن لأنه مهم قال الله عز وجل بين قلوبكم فالمدار في الائتلاف عليه على القلب وليس على البدن ليس على البدن ولأن القلوب إذا تفرقت فسد كل شيء لا ينتفع بقرب الأبدان ولا بالتصاق الأجساد فلذلك قال ألف بين قلوبكم لأهمية القلب ولأنه يأخذ المهمة القصوى في الائتلاف أسألكم لماذا قال الله سبحانه وتعالى واعتصموا ولم يقل وتمسكوا عندك أحسن لأن في كلمة الاعتصام حرفين يدلان على المنع والشدة أي شدة التمسك والتمنع طيب الثاني أحسن فيه الإشارة إلى العصمة لمن أخذ بالقرآن والأمة لا تجتمع على ضلالة أبدا سؤال آخر من يرفع يدها كذا بدون أن أقول فلان هكذا ما شاء الله عندك لماذا قال الله سبحانه وتعالى بحبل ولم يقل بدين لأن فيه إشارة على الأمام ولذلك تقول العرب تسمي الأمان حبلا العرب تسمي الأمام حبلا لأنه سبب نجاح أو سبب أمام طيب المعنى الثاني عندك يا عبد الرؤوف إشارة إلى أنه لا بد من الأخذ به وأن من ترك الأخذ بعد أن دلي له فليس له عذر إذا هلك ليس له عذر طيب لماذا قال الله عز وجل ولا تفرقوا ولم يكل ولا تختلفوا عندك لأن لفظة الاختلاف تأتي لما ليس بمذمو أن الفرقة تتصل بمعنى الفرق وهو الخوف وكذلك الفرقة تجلب الخوف أيضا بكي واحدة أن لفظة التفرق تدل على المباعدة قلبا وقالبا بخلاف الاختلاف طيب لماذا قال الله عز وجل وألف بين قلوبكم ولم يقل وألف بينكم ألف بين قلوبكم Nبحث عن شخص أتاه النعاس Fadal عندك لأن الائتلاف لا يكون إلا في القلوب دون الأجسام نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم سبحانك الله ومع الحمد لا إله إلا أن تستطر وكالتو